الحد الثالث المذكور في القرآن قول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين هذا هو حد الزنا في الزاني الذي لم يتزوج في غير المحصن أما إذا زن الإنسان عياذا بالله وهو متزوج محصن فحده الرجم فحده الرجم للسنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجم ماعز بن مالك ورجم المرأة الغامدية وكذلك أصحابه من بعده رجموا كل أقام هذا الحد فهذه سنة متواترة صحيحة وبإجماع أهل العلم ممن يعتد بإجماعهم في مسألة رجم الزان المحصن أما الحد الذي بين أيدينا هنا فهو قول الله جل وعلا الزاني والزاني فجلد كل واحد منهما مائة جلد فهذا حد من حدود الله والزنا من كبائر الذنوب قد مر معنا في حلقات الوصايا الإلهية كيف أن الله جل وعلا قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء وساء سبيلا وعلى أي حال كان الزنا المعروف فإن الحد يقام سواء إذا كان العبد الزاني الرجل الزاني العبد هنا معنى العبودية لله إذا كان المرء الزاني محصنا رجم وإذا كان الزاني غير محصن جلد مئة جلدة كما أخبر الله جل وعلا وفي هذا تأديب للناس ولهذا قال ربنا جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين طائفة بمعنى فرقة ولهذا يقال للطواف طواف لأنهم يحيطون بالكعبة فإذا جاءت فيلقاه حاطت بالمسألة الجلد سمي الطائفة ويكون في هذا اتعاظ للناس وفي الوقت نفسه تأديب لأولئك الزناه وقلت قال جل وعلا ولا تأخذكم بهما رافة والرافة غير الرحمة على الصحيح وين قال بعض العلماء إنها من الرحمة الرحمة واقعة هنا لا محالة رحمة للمجتمع أن يؤدب الزناه رحمة للزاني نفسه أن هو يتطهر ويتوب الله جل وعلا عليه، لكن لو رأفنا بهم وهي أخص الرحمة وأدقها لما جلدناهم، لو رأفنا بهم لما جلدناهم، لكننا لكن الشرع رحمهم فأقام الجلد عليهم، وربما كان أحيانا القسوة والعقاب نوع من الرحمة، وقد قال القائل: فقسار يزدر ومن يكو رحمة ومن يكو حازمة، فليقس أحيانا على من يرحمه. فقسى يزدجر ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحم فحتى من نحبهم أحيانا نقص عليهم من باب أننا نرحمهم وهذا من جنسه والمقصود أن حد الزنا حد ثابت في الكتاب والسنة الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يملك أحد تبديله فهذه الأمور متى ما رفعت إلى, المس إلى الحاكم المسلم وجب التنفيذ متى ما رفعت إلى الحاكم المسلم وجب التنفيذ ولا يجوز للحاكم ولا لأحد أن يحول بين حدود الله تبارك وتعالى ولا يجوز للحاكم المسلم ولا لغيره أن يحول بين حدود الله تبارك وتعالى